بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي كان الموعد بعد المغرب لكن لظروف لم نتمكن فنحن نقدمه الآن ولن أطيل عليكم لن أطيل عليكم بعد العشاء لكن نذكر يعني المسائل الواردة في آخر الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد الذي شرحه أو الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى آخر الباب بالنسبة لمتن الآيات والأحاديث الواردة ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل ويراد بالمسائل الفوائد ويراد بالمسائل الثمرات الفوائد والثمرات التي تستفاد من النصوص وهي مهمة جدا أن الإنسان يعرف ما الذي يستفاد من هذا النص الله عز وجل مدحى الذين يتدبرون لا الذين يقرؤون الذين يقرؤون كهر لكن الذين يتدبرون قلة كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبر فهذه المسائل من التدبر ونحن نحتاج إلى التدبر من أجل أن نستخرج الفوائد والثمرات والمسائل التي تكون في الآيات قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى يعني المسألة الأولى أو الفائدة الأولى الحكمة من خلق السماوات من الحكمة في خلق الجن والإنس طبعا أخذ هذه من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه وهذه الآية أوردها فأخذ من ذلك الحكمة في خلق الجن والإنس لماذا خلق الله الجن والإنس هل لعمارة الأرض لا هل للتكاثر؟ لا هل لتنمية الأموال؟ لا هل لزرع الزروع؟ لا هل لبناية المباني؟ لا خلقهم للعبادة ولذلك تجد الناس اليوم يعني يتنافسون في الأشياء التي لم يخلقوا من أجلها يبدأ الإنسان في بناء العمارة ولا ينهيها ويموت ولم يسكنها طيب هذه حكمة هل خلقه الله لحكمة البناء لو خلقه الله لحكمة البناء لا بقي حتى يسكن لكنه اخذ قبل أن يسكن وقد يتزوج يعقد على المرأة لم يخلقه للتزوج ليست هذه الحكمة قد يعقد على المرأة ثم يموت قبل أن يتصل بها هل لو كانت الحكمة من التزوج لا حتى يتزوج إذن الحكمة في خلق الجن والإنس للعبادة إذن هذه الوظيفة التي وضفنا الله بها لا يتصور إنسان بأن الوظيفة هي كسب المال ولا يتصور إنسان بأن الوظيفة هي المنصب ولا يتصور إنسان بأن الوظيفة هي كثرة الولد ولا يتصور إنسان بأن الوظيفة هي أن يجوب الأرض لا الحكمة في خلقك لتعبد ربك فقط فإن أنت جئت بهذه الوظيفة سعدت وإن لم تأتي بهذه الوظيفة شقيت ولذلك من أسعد الناس هم أهل العباد ونسأل الله أن تكونوا منهم ولذلك هذه حكمة جليلة وظيفة سامية وضفنا الله بها وهي أننا خلقنا من أجل أن نعبدهم هل المولى عز وجل في حاجة إلى عبادة الناس لا والله نحن اهل الحاجة إلى عبادته أما هو فليس في حاجة إلى عبادتنا بعض الناس إذا عمل بعض الأعمال قال كثر خيري كثر خيري صلل النوافل قال كثر خيري في الفرائض ويش رأيكم هل هذه الكلمة مناسبة لا ما هي مناسبة كثر خيرك في من أصلا أنت العبادة ذي لك الله ما بيستفيد منها الله ما بيزيد ملكة من أجلها أنت هذا العمل لك نقل له تصدق دار كثر خيري في أولادي الله أكبر هل الله في حاجة إلى مالك ليس في حاجة ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس العبادة ما هي الوظيفة التي ربف الله بها الجن والإنس هي العبادة كيف يمكن أن نعمر الأرض لا تكون العمارة إلا بالعبادة وقد بينا بأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة قال رحمه الله تعالى الثانية أي المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه طبعا العبادة مبنية على التوحيد عبادة ما فيها توحيد مردودة عبادة ليس أصلها التوحيد مردودة ولذلك بنى الله تعالى العبادة على التوحيد من أجل أن تكون العبادة لله متينة لكن لو لم يكن هناك توحيد لم تكن العبادة متينة ولذلك فيه أناس الآن يعبدون الله نعم عبادة خاطئة ليه لأنهم يخلطون بين عبادة الله مع عبادات أخرى ولذلك حذر من هؤلاء إذن أن العبادة هي التوحيد أي توحيد الله عز وجل أساس للعبادة لأن الخصومة فيه يعني الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم في التوحيد ما خاصم نبي أمته على أرض ولا خاصم نبي أمته على مال ولا خاصم نبي أمته على منصم ولا خاصم نبي أمته على شيء من الدنيا لكنه خاصم أمته على توحيد الألوهية حتى ما هو توحيد ربوبية توحيد ربوبية الكفار مختلف عن الخالق هو الرب ويعترفون بعض أسماء والصفات لكن توحيد الأولوهية هذا هو الذي فيه الخصومة نعم وتوحيد الربو... توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله أي أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف توحيد الأولوهية هو توحيد الله بأفعال العباد يعني الدعاء توحيد الوهيه النذر توحيد الوهيه الخوف توحيد الوهيه نعم كل هذه الانواع توحيد الوهيه اذا توحيد الله بافعال العباد ولذلك قال لان الخصومه فيه اي الخصومه بين الانبياء وعممهم ولذلك النبي صلى وسلم يقول لقريش عندما جاءوا الى ابي طالب وقد جاء يعود عمه فلما رأوا طا... نضو أسلم مقبل وأبو جهل كان بين أبي طالب كان بجانبه مقام رجل مجلس رجل فقام أبو جهل وجلس فيه وقال أخشى أن يأتي محمد إلى هذا المجلس ويؤثر على عمه فلما جاء إلى عمه يعوده قال يا, يا ابن أخي إن قومك يشتكونك إلي يقولون سفهت أحلامهم وعبت آلهتهم وفرقت جماعتهم وجئت بما لم يأتي به أحد سواك قال يا عم أنا أريد منهم كلمة واحدة بس أريد منهم كلمة يملكون بها العرب وتذل لهم العجم وتدفع العجم لهم الجزية بهذه الكلمة قال أبو جهل هذه الكلمة نأتي بها نقولها عشرا قال قولوا لا إله إلا الله قال أما لا إله إلا الله فلا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأنكروا ذلك نعم الثالثة أن من لم يأتي به أي من لم يأتي بالتوحيد وأسأل الله أن يجعلن وإياكم من أهل التوحيد حتى الموت شوف الحساب أسئلة القبر في, في التوحيد لا يح في الهندسة لا يح في الهندسة ولا يح في الطم ولا يح في الملازم لازم ولا ضابط ولا ريس ولا أبدا أسئلة القبر في التوحيد الثلاث الأسئلة في التوحيد اللي عنده توحيد بيجيب اللي ما عنده توحيد ما ينفع ولذلك من ربك توحيد ما دينك توحيد ما النبيك توحيد إذن يقول أن من لم يأتي به أي التوحيد لم يعبد الله كيف يعبد الله وهو ما وحده ومعنى العبادة أنه وحد الله عز وجل في كل أمر ما أجعل مع الله عز وجل شريك هذه الصلاة لله خالصة 100% لو قال إنسان والله أنا أصلي الصلاة 20% لأنها رياضة و20% لأنها رزق طلب رزق فإن الله جعل صلاة جماعة رزق إذ قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيطاء الزكاية خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله وأحسن ما عمل ويزيدهم من فضله قال أنا أصليها عشرين في المية لطلب الرزق إيش حكم صلاة باطلة ليه؟ لأن الصلاة مية في المية لله ما لأحد غير الله فيها شيء لا نفس ولا رزق ولا غيره سبب طيب لكني ما آتي بهذا العمل إلا لله لو قال إنسان أنا أصوم رمضان من أجل صحة سوموا تصحوا فأصوم من أجل صحة وآتي بالعبادة وقلنا ما يصح ولذلك قال من صام رمضان إيش إيمانا واحتسابا ما لي أحد غير الله فيه شيء عز وجل لو إنسان قال أنا أحج نزهة أتعرف على المسلمين وأراهم وأشوف المشاعر والسياحة ونقول ما يصلح لابد كل عمل لمن لله خالصا ولذلك يقول من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد فيه, فيه معبودات غير الله لكنها باطلة فيه معبودات غير الله لكنها باطلة ولذلك يقول تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون فأثبت بأن لهم إيش؟ معبودات لكنها, إيش؟ لكنها باطلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد من تعيس عبد الدينار فأثبت بأن للدينار من يعبده وللدرهم من يعبده وللخميصة من يعبدها وللخميلة من يعبدها لكنها كلها معبودات إيش؟ باطلة ولذلك قالوا معنا لا إله إلا الله أي لا معبودة بحقٍ إلا الله والذي معبودات, معبودات باطلة قال الرابعة أي الفائدة الرابعة من النصوص الأول قال الحكمة في إرسال الرسل الحكمة في أرس إرسال الرسل يعني أخذها من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول نعبد الله واجتنب الطاغوت إذن ما الحكمة من إرسال الرسل الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت كم كان, كم كان حول الكعبة من أصنام ثلاثمائة وستين وداخل الكعبة صنم اسمها هبل وعلى الصفة صنم وعلى المروة صنم وكلها تعبد من دون الله عز وجل جاء الله برسوله طهر ولم طهر طهر جميع الأصنام كل الطواغيت وأصبح الناس يعبدون إلها واحدا إذن الحكمة من إرسال غسل هي الدعوة إلى توحيد الله واجتناب الطاغوت والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع خامسا الخامساً. أن الرسالة عمت كل أمة كم عدد الأمم كم عدد الأمم كم عدد الأمم يا كم عدد الأمم أنا أريد واحد يرفعه ويقول عدد الأمم كذا كم عدد الأمم سبعين رمية من غير رام لكن جزاه الله خيرا ولا براء ولا رام أحسنت لأنني شفتك متردد ما كانك متأكد لكن ممتاز نعم قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل فعدد الأمم سبعين كل هذه الأمم نعم عمتها رسالة التوحيد والدعوة إلى التوحيد وكل رسول يدعو إلى التوحيد لأنهم قالوا لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت, الطاغوت لكن تتميز رسل الأنبياء قبل رسولنا بشيء وتتميز رسالة رسولنا بشيء ما الذي تتميز به رسالة الرسل الأولين ها اشهاد يا شيخ عبدالله جوائز اللي يجاوم ولا لا مطويات ذن طيب ماذا تتويج به؟ ها؟ أيوة كل رسول قبل النبضة والسلام أرسل إلى أمته خاصة ورسولنا عليه على الناس كافة هل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ للناس؟ أو للإنس, والجن؟ للإنس والجن إذن أرسل الله الرسل للناس من أجل أن يخرجوهم من ظلمات الكفر إلى نور, إلى نور الإسلام وتشمل هذه الرسالة السادسة أن دين الأنبياء واحد وش دين توحيد دين الأنبياء كلهم التوحيد طبعا من آدم إلى نوح عشرة قرون كلهم على التوحيد ولا منهم واحد خارج عن التوحيد نعم من آدم إلى نوح في عهد نوح ولذلك يعتبر نوح أول رسول إلى, إلى أهل الأرض لأن حصل في عهد نوح عليه السلام بدأ الإشراك ما سبب أول شرك وقع في الأرض؟ ما سبب أول شرك وقع في النهار طبعا في عهد النوح التصوير. التصوير التصوير لأنهم صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا كانوا يصوروهم من أجل أنهم يعني يتذكرون بهم العبادة والصلاح لكنهم في الأخير عبدوا تلك الصورة فأرسل الله نوح وكانت رسالة طويلة حوالي تسعمائة ومسين سنة وبعده يعني أصبح بين الرسل وبين أممهم جدال شديد نعم وكل ذلك في التوحيد نعم فدير الأنبياء واحد وهو الحنيفية السمحة وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين في بداية ما كان هناك نزاع لكنه بدأ النزاع بعد ذلك عندما دخل الشرك في أوساط الناس السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قول فمن يكفر بالطاغوت نعم الطاغوت بيناه بينا الطاغوت وهو يعني ما أو ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبودٍ أو متبوعٍ أو مُطَع لابد من الكفر في الطاغوت. وهذا كأنه يفيدَنا والله أعلم إلى أن كل أمرٍ من الأمور لا بد فيه من توفر الأسباب وانتفائش الموانع لا بد فيه من توفر الأسباب وانتفائ الموانع توفر الأسباب لا بد من التوحيد انتفائ الموانع اجتنابش الطاوت حتى في كلمة التوحيد لا اله الا الله ولذلك قدمت لا اله على الا الله لا اله شيء نسميها الله مثبته لماذا قدمت لا اله لماذا قدم النفي على الاثبات لماذا قدم النفي على الاثبات لا إلا الله نعم طيب جيد ودي شيء اخر يدعمنا ودي بشيء يدعمنا كلام جميل لكن بدنا بشيء يدعمنا شوي هذا معناها صح ها اظنكم ما بتصلون ما شاء, ما شاء الله ما الله وجهك نعم التخليه قبل التحليه لا الهه تخليه إلا الله تحلية أنت إذا أردت تزرع أرض لابد إيش لابد من التخلي أول ولا لا ولا من أنتم زارعين ما أنتم زارعين مشكلة أن يتكلم عن غير مزارعين لketten kalau une zone zone كان كلهم قالوا, قالوا صح لكن تكلمت عن ما, ما أنتم زارعين أنتم. لأن أنت إذا أردت مزرعة لابد أنك تنقى الأرض لابد, لابد ترويضها لابد تخليها من كل ما يشوبها لابد تمنعها من كل ما يضرب الزراعة ثم إيش ثم تزرعها إذا لا إلهة تخلية إلا الله تحلية إذا لابد من توفر الأسباب وانتفاء الموانع وانتفاء الموانع اجتناب الطاغوت. اجتناب الطاغوت قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله وقد عرفنا تعليق ومعنى الطاغوت هو طغى بمعنى تجاوز الحد بمعنى تجاوز الحد كل ما عبد من دون الله لكن المراد بذلك العبادة التي يصرف لها الإنسان شيء من دعائه أو خوفه أو رجائه أو محبته أو قوله أو عمله أو نيته أو ما شابها ذلك, أو ما شابها ذلك. وإن كنا في هذه البلاد في عافية ونسأل الله أن يديم علينا هذه العافية وأن يعممها على جميع بلاد المسلمين يمكن أنا أستأله أتكلم معكم الآن شيء غريب لأننا نعيش والله الحمد في بلاد التوحيد ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير وهي نعمة من نعم الله عز وجل علينا ونسأل الله عز وجل أن يعممها على جميع بلاد المسلمين هذا خير وفضل من الله عز وجل نعم التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك طبعا مرت معنا هذه الآيات نعم اللي هي في سورة الأنعام وإن شئتم أن نقرأها قرأناها وهي قول الله عز وجل قل تعالوا أتلو ما أولتي قبلها أظنها التي قبل قلت إيه أتلو ما حرم ربا لا تترك بالله شيئا إلى آخرها نعم قال في سورة الألعام عند السلفي طبعا قال آيات المحكمات المحكمات هذا يدل على أن القرآن فيه محكم وفيه منسوف ومعنى المحكم, الذي المحكم أي الذي لا يزال العمل به والمنسوخ الذي نسخ واحيان يكون النسخ نسخ في اللفظ مع بقاء الحكم واحيانا نسخ في اللفظ ونسخ في الحكم واحيان يكون نسخ في الحكم مع ابقاء اللفظ مع ابقاء اللفظ الحكم مثل الشيخ والشيخة كانت في سوره الاحزاب الشيخ والشيخه اذا زنايا فرجموهما ايش؟ البت نسخ اللفظ وبقي الحكم وبقي الحكم نسخ يعني اا, آآ نسخ الحكم وبقاء اللفظ وهو مثل ايه المصابره اللي كان واحد من الصحابه مكلف بكم؟ ب ومثل يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع هذه منسوخة ومثل لا تقربوا الصلاة وأنتم هذه منسوخة هذه منسوخة منسوخة الحكم مع بقى اللفظ وحيانا تكون منسوخة اللفظ وموسوخة الحكم سورة الأحزاب قالوا كانت مثل سورة البقرة في الطول فنسخ اللفظ ونسخه الحكم ولذلك قال آيات المحكمات التي لا يزال العمل بها نعم في سورة الأنعام عند السلفي من هم السلف سلف الأمة وهم ثلاثة قرون سلف الأمة وهم ثلاثة قرون القرن الأول الصحابة والقرن الثاني التابعين والقرن الثالث تابعي التابعين والدليل قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نعم قال الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمان عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا محكمات يعني ليس فيها نسخ التي قبلها نعم ولذلك هذه الآيات لا تجعل مع الله إلها آخر كن الذكر من أجل إثبات التوحيد نعم قال ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة من الحكمة أوحى ما هو الوحي أوحى ما هو الوحي الوحي لغة الوحي هذا نوع من أنواع الوحي ولا صح، نوع من أنواع الوحي لكن ما هو الوحي لغة؟ الإعلام في خفاء الوحي لغة؟ الاعلام في خفاء وشرعاً الإعلام بالشرع الإعلام بالشرع طبعاً هو أنواع هو أنواع منه الرؤية كان النبي говорилُ الس في ستة الأشهر الأولى من بعثته يرى الرؤية التي تكون مثل فلق الصبح هل حصل أحكام لهذه الأمة بالرؤى؟ لا لا ولذلك في الحديث قال الرؤية جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ولم يبقى منها إلا المبشرات لماذا قال جزء من ستة وأربعين جزء؟ لماذاяти أقام tempsahu Deci? لماذا لم تكن 60%؟ لماذا لماذا existia 60%? لماذا كانت 48%? لماذا 36%? قال الرؤية hostV جزء من 46% جزء من النبوة لماذا؟ لماذا 46%؟ ماذااذا كم رسالة رسول صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ كم سنوات رسالتي؟ 23% كم مده كم مده الرؤى مده في حياته 6 شهور طيب 6 شهور كم تتكرر في السنه من مره 6 شهور كم تتكرر في السنه من مره والله انكم في الحساب ماش ها صاد دمرت الناس صراحه مرتين يعني 6 شهور تتكرر معك في السنه مرتين ولا لا طيب مرتين وقلنا 23 اضرب اثنين في 23 وارب... لذلك قال جزء من 46 جزءا من النبوة لأن مدة الرؤى كان ستة كانت 6 أشهر طيب كم أنواع الرؤى؟ كم أنواع الرؤى؟ كم؟ أنت قلت كذا ها؟ ما شيء؟ طيب أيوة. حديث النفس طيب. ويقول ثلاث رؤى لكن آتي بها بالعبارة الواردة شرع. اللي هي إيش البشراء والتحزين وحديث النفس وش البشراء قال لم يبقى من النبوة ليش المبشرات وش البشراء هي التي من الله وهي التي يراها الإنسان ويفرح بها ويتمنى وقوعها والش التحزين التي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله والش حديث النفس أن تنام وعلى بالك شيء شوف إذا نمت وانت جائع اشترى في المنام ها؟ لكن وإذا نمت وانت عطشان وهكذا هذا يسمون حديث النفس حديث النفس ما هي أداب المبشرات لو أني رأيت رؤية صالحة أتصل بالمعبر ها؟ ولذلك الناس توسعوا الآن في التعبير حتى يتصلون بذولا على الشاشات عبر يعبر التعبير في وادي وهو في وادي. يعني صراحة لا ينبغي أننا نتوسع في التعبير ولا ينبغي للمعبرين المتوسعون في التعبير أصبحت ابتزاز للأموال يعني الآن لو رأيت رؤية صالحة ما المشروع ثلاثة أشياء بس مرتاح ولا تعبر ولا شيء أنا لا أقول التعبير لا يقع أو لا أقول ليس هناك من يعبر اللي ليعل... يعبر عالم ناصح حبيب ثلاثة صفات لا بد تكون فيها بينتح الصفات عالم ناصح أو أمين حبيب هذا اللي عبر أبو بكر مع جلالة قدره عبر فأخطأ فأبو بكر كيف أنا ونت وكيف فلان وعلان يعني معنى ذلك أن التعبير يحتاج إلى نظر لكن أنت لو رأيت رؤية وش تسوي ثلاثة. ثلاثة أدب الأدب الأول تستبشر بها بذلك قال المبشرات الشيء الثاني نعم تخبر بها من تحب ليش من تحب فقط لأنه هو يسر لشرورك ويحزن ليش لحزنك ولا تخبر بها غيره في حسدك. وكثير من الناس يحسد على الرؤية وهي رؤية رأيك قال رأية البارح كأني أملك لي يعني عقار وراح وحسد وهو رؤية ليش تخبره أنت أنت خطأت يوم أخبرته لا تخبر إلا من تحب وتستبشر بها نعم و... آه... وتفرح بها ثلاثة أمم تفرح تستبشر وتحدث بها من تحب لكن إذا كانت تحزين من الشيطان وش سوي أولا تنقلب من جنبك الذي رأيت إلى الجنب الآخر اثنين تنفث عن يسارك كم؟ ثلاثة ثلاثة بالله من شرها أربعة لا تحدث بها أحدا اللي يحبك بيحزن واللي يكرهك بيفرح لا تحدث بها أحدا نعم خمسة تقرأ آية الكرسي ستة تذكر الله سبعة تتوضع ثمانية تصلي ركعتين ارجع لهذه الآداء في السنة. طيب حديث النفس ما هو الأدف الذي أعمله حديث النفس حديث النفس حدثتني نفسي بشيء ما هو الذي أعمله معه لا تعمل شيء هذا حديث نفس ولذلك بعض الناس يعني مات أبوه وما ونامه على قلبه ورأى في المناق قال والله أني رأيت أبوي البالح طبعا نمت على بالك فبتراك كلما نمت على بالك ابتراك ليس لها أدب معين لأنها حديث نفس لأنها حديث نفس إذن قال الحادية عشر. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني نبه عليها المؤلف وأن هذه الحقوق تسمى الحقوق العشرة وانت لو رجعت لها في سورة النساء لوجدت بأن المطلوب منك بعد قوله واعبد الله ولا تنسك بي شيئا عشرة أمور لكن الاستدلام من أجل التوحيد قال الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته واشي وصيته؟ وصيته عند موته من حديث بن مسعود اللي قال من أراد وصية محمد التي عليها خاتم فليقرأ قل أتلوا ما حرم ربكم عليكم عليكم إذن هذه يقول أحاديث ابن مسعود وابن مسعود من, من أخص يعني خصوصية له بأنه من أخص الصحابة عند رسول الله سلام حتى أنه أذن له أن يدخل عليه في أي ساعة كان قال ابن مسعود ادخل علي في أي ساعة شئت قال ابن مسعود نعم تلقيت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعين سورة من غير أن يكون بيني وبين رسول الله واسطة نعم كان من أكثر الناس دلا وسمتا وشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا قال في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد أشه أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا إذا لله علينا حقا يجب علينا أن نؤديه الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه هل للعباد على الله حقا لهم من الذي أوجبه الله ليس لنا نحن واجب على الله لا لكن الله أوجبه على نفسه لو لم يوجبه على نفسه فليس لنا على الله حق إذا تكرما من منه أوجب لنا عليه حقا تكرما منه وهو أن يعذب من لا يشرك به شيئا تبارك وتعالى نعم الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة الله يعني لا يعرفون هذا الحديث أتدري ما حق الله على العبادة وما حق العبادة على الله نعم الصحابة هل يلمون بكل الحديث التي قالها الرسول لا عمر رضي الله عنه مع جلالة قدره وهو رجل في هذه الممة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر لما جاء إلى عمواس في بلاد الشام قالوا الطاعون يحصد الناس حصدا قال إذا ما بدخل قالوا لماذا لا تدخل الله يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قال له البعض لا تدخل لأن الله يقول ولا تلق بيديك من التهلك وقال آخرون ادخل لله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قال إنني لن أدخل قالوا كيف تفر من قضاء الله قال أفر من قضاء الله إلى قضاء الله جاء بن رحمن بن عوف قال قال رسول الله عمر ما كان يدري بهذا الحديث مع جلالة قدره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها عمر ما كان يعرف هذا الحديث وإلا كان أخذ به فليس معنى هو الصحابة لهم قلالة وقدر لكن لا يعلم كل الأحاديث الواردة هذا عند كذا وهذا عند كذا ولذلك حديث معاذ لم يعرفه كثير من الصحابة فأخبر به معاذ في آخر حياته خشية الإثمين السادسة عشرة جوازوا كتمان العلم للمصلحة طبعا اليوم العلم اللي يحتاجه الناس لا يجوز كذلك لكن العلم اللي مثلا يحصل من ورائه عدم الفهم أو يفسر على غير المراد يكتم لكن أما الواضح والجليل عثماء أو معاذ كتم يعني الحديث إلى زمن لأن عنده إذن ممن من أن نبضى الله سلم بكتمي لكن ما عندي ولا عندك إذن الآن ما عندي ولا عندك إذن نكتم العلم وش نقول لله إذا سألنا بل توعد الله من كتم العلم باللعنة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الآية ونبضى الله سلم توعده باللجام من النار من كتم علماً الجمه الله ب overstire من النار لكن ما عندي ولا عندك أنت ما عندنا يعني بأننا نكتم لكن لو كان من وراء ذلك يعني لو كان من وراء إظهار يعني هذا العلم يعني مفسدة من المفاسد فلا نكتم وإذا كان ليس وراء ذلك مفسدة من المفاسد فلا يكتم والغالب إنه ما يكتم لأن ليس وراء ذلك مفسدة من المفاسد إلا إذا خشي من وراء ذلك مفسدة من المفاسد قال السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره لأنه قال أفلا أبشر الناس ما هي البشارة البشارة هي الإنباء بالخبر السار غالبا وقد تكو العكس قال تعالى فبشره بعذاب أليم وقد تكون عكس لكن الغالب بأنها الإنباء بالخبر قال بعضها العلم هي الإنباء بالخبر الذي تظهر فيه البشرة أو يظهر أثر على البشرة فإذا ظهر سرور فهي للسرور وإذا ظهر غير ذلك فهي غير ذلك نعم ولذلك بشرت الملائكة من؟ إبراهيم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بابن اسمه إبراهيم الثامنة عشر الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله نعم يا أحبتي الإنسان يعني يكون بين الخوف والرجاء يعني كجناحين لأنك لو غلبت الخوف صار عندك إيش لو غلبت جانب الخوف كان عندك إيش يأس ولو جانب الرجاء كان عندك إيش أمن ممنوع. لكن قالوا أن يكون كجناحي طائر لكن الخوف يقدم حال الصحة والرجاء يقدم حال إيش الخوف حال المرض اسمع كلام الله عز وجل قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيش خوفا قدمه. وقال أمن هو قانث آناء الليل ساجداً وقائماً يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال النبي صلى الله لرجل مريض لشاب مريض قال كيف تجدك؟ قال أحسن الظن بربي فبشره نعم وقال لا أحد يحسن الظن بربي في مثل هذا الموقف إلا أعطاه الله ما سأل ونجاه مما يخاف كما قال يعني في حال مرضه فيغلب جانب الرجاء وفي صحته يغلب جانب الخوف نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم طبعا يقوله الله ورسوله أعلم إذا كان الرسول حي أما إذا كان الرسول ميت يقول الله, يقول الله أعلم لكن تجد بأنه قال الله ورسوله طيب هل الواو تقتضي يعني يعني تجد بأنه قال الله ورسوله يعني الواو هذه العطف ما تقتضي المساواة طيب الرسول صلى الله عليه وسلم من أين جاء بالعلم وما جاء به كله وحي إنه إلا وحي يوحى فكلام الرسول هو من عند الله وهو وحي من عند الله عز وجل نعم ليس في, ذا في هذا يعني المساواة لكن المراد بأن ما عند الرسول هو من عند الله تبارك وتعالى في حال حياته نقول الله ورسوله أعلم لكن بعد موته الله أعلم لرسول صلى الله عليه وسلم مات نعم ومختلف في من شيء في حكمه إلى الله قال العشرون جواز تخسيص بعض الناس بالعلم دون بعض لأنها خصص معاد لما أردفه أعطاه علما لم يعطيه غيره لم يعطيه غيره وذال قال لا, تب لا تبشر الناس فيتقلوا أصبح هذا العلم من من من خصوصيات معاد ومعاد يعني يأتي يوم القيامة وبينه وبين علماء سبعين أمة بما فيهم هذه الأمة رتوة أي رمية حجر يتقدم علماء الأمم كلهم ومعاد بكى عند موته لما تبكي أبا عبد الرحمن قال أبكي على أربع أبكي على الصيام في أيام الصيف الحارة وأبكي على القيام في ليالي الشتاء الباردة وابكي على مزاحمة العلماء بالركب وأبكي على مصاحبة أو مجالسة الصالحين جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الأحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار على الإرداف عليه ركب على الحمار وهو عليه الصلاة والسلام أفضل من خلق الله ليس هناك مخلوق أفضل من محمد قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق ومع ذلك تواضع وركب الحمار وتواضع وأردف على الحمار وتواضع وأردف على الحمار وهذا من تواضعه وكان صاحب تواضع الخياط الذي عنده من أي بلد خياط النبي صلى الله عليه وسلم من أي بلد خياط النبي هو لخيطه هو لخيطه ما عنده خياطه ومن الذي يغسل الصحوذ اللي يغسل ويساعد أهله في المطبخ من؟ هو عليه الصلاة والسلام ومن يغسر الثور هو هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام تواضع جم وكان ما يأكل على يعني على, على, على ماسا ولا يأكل على سفر يأكل على الأرض عنده تواضع جم عليه الصلاة والسلام الثانية والعشرون جواج على الدار بس بشر إنها ما تتضر يمكن يمكن واحد وزنه من خمسين كيلو ويجد يجيب واحد مئة كيلو كم أصبع على ظهره؟ كم؟ شوف المتان ما سكته ما قالوا لي شيء يسير على ظهره كم؟ ثلاثمائة كيلو ثم ما تقدر ثلاثمائة كيلو نعم لكن إذا ما فيه ضرر يجوز الإرداف على الداب وهذا من تواضع النبي ومتعليمه للأمة عليه الصلاة والسلام نعم الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة ليش؟ لأنها بالتوحيد لأنها بالتوحيد فعظم شأنها لعظم التوحيد والمسألة عظمت لعظم التوحيد أخيرا فضيلة معاد بن جبل ومعاد بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل نعم وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من أجل أن يعلمه وقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب ثم بين لهم الذي يدعوهم به وقال لعلك لا تلقاني بعد عام هذا يا معاذ وأظنه لم يلقاه نعم مات ومعاذ في اليمن ومعاذ بن جبل هو الذي يعني لما شارك في, في, في, في, في يعني بلاد حروب الشام وأصابه الطاعون كان يراه في يده ويراه صغيرا قال اللهم إنه صغير فكبره أي الطاعون هل يجوز تمني الموت ليش تمنى معاذ هذا هو تمنى الشهادة ولم يتمنى الموت لأنه ورد في الحديث بأن من مات بالطعون فهو, أيش؟ فهو شهيد فهو تمنى الشهادة ولم يتمنى الموت ومعاذ بن جبل رضي الله عنه تخصصه خصص بالعلم عنده يعني علم غزير رضي الله عنه وأرضاه وقد قال له النساء السلام يا معاذ إني أحبك لو لم يكن إلا هذا لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته شكر الله لكم وبارك الله فيكم وتقبل الله منه ومنكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزء الله أخير والأخير جزء الله من قيامة هنا أسئلة إن شاء الله أيضا يقول السائل السلام عليكم الله وبركاته يا شيخ هل يجوز أن يأتي المسافر أو يأتي من ويقصر الصلاة وهو جاء إلى السلام كم المسافة من جدة إلى مكة تبعين سبعين, سبعين كيلو. طبعاً نحن لا نأخذها من عند المطار نحن نأخذ جدة من آخر بيت في جدة جهد مكة ان احنا ريدهم الى مكة. لو المدينه ناخذها من اخر من بيت جهه ايش مدينه المدينه كل تسمى جده ما نقول الروابي ما يعرفون الناس الروابي لا تقول روابي ما دروا لكن يعرفون ايش يعرفون فأخر بيت يعني من جده جهه مكه الى اول بيت في مكه 70 او 72 اذا ليست مسافه قصر لا عرفا ولا ولا ولا بالمسافه اذا لا لا يجوز لك أن تقصر لانها ليست مسافه قصر لا بالمسافه ولا بالعرف نعم يقول السائل بعض الاخوان يصلون على الكراسي وباستطاعه البعض أن ان يصلي قائما فهل يجوز له ذلك كرسي الصلاة على الكراسي تحتاج إلى تعليم تجده يصلي على الكرسي وهو يستطيع القيام إذا صل على الكرسي جالس وهو يستطيع القيام فصلاته لا تصح لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة وقوموا لله قانتين وقال في حديث المسيء إذا قمتا وإذا شرطية فاشترط القيام حتى قالوا تكبيرة الإحرام لو كبرت تكبيرة الإحرام وأنت منحني جيت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت منحني لا تنعقد صلاتك عند جميع العلماء جابت تكون واقف إذن نقول لمن يصلي على الكرسي يعني ما سبب صلاتك على الكرسي إن كان يقول عجز عن القيام والله يعلم ذلك فيصلي على الكرسي إذا قال عز عن الركوع فأنا لا أستطيع أن أركع فنقول اركع في حال قيامك ما هو بلازم كرسي إذا قال أنا لا أستطيع أسجد يعني أستطيع أقوم لكني ما أستطيع أسجد فأضطر للكرسي فنقول لا حرج لكن أما أن كان إنه يستطيع القيام ويستطيع الركوع ويستطيع السجود فلا لو قال أنا يعني ما أستطيع القيام لكني أستطيع الجلوس على الأرض فهل يعني أجلس على الكرسي وعلى الأرض لا أجلس على الأرض يعني هذه السنة هذه السنة أنتباشر الأرض إذا ما كنت تستطيع القيام وتومئ في ركوعك وتومئ في سجودك ويكون الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع أقول للإخوة الذين يصلون على الكراسي يحتاجون إلى أن يتعلموا كثير من مسائل الفقل فأخشى عليهم تجد بعض الناس على الكرسي لكن اذا فيه اذا فيه عرس وفي رقص عندكم في جده رقصن ولا ما ولا رقص له في جده ولا رقص له يعني يعني و و تجد اول من يرقص طيب وهذا اللي هو على الكرسي وش بك على الكرسي تصلي في المسجد قال والله تعبانه وفي الملعب قال جاني نشاط جاني نشاط يأزهم الشياطين ايش لكن لما في المسجد فاقول يحتاجون الى فقر في صلاتهم على الكراسي احشى الله عليك يقول السائل فيما يتعلق ب في اقول حمل اربع مدات اربع اشهر وخرج ميت فهل يصلى عليه ويكفن ويدفن احبتي انتبهوا في هذه المساله الاخيره مساله مهمه جدا يعني في, في, في, في الحمل والسق متى يعتبر سقط ومتى لا يعتبر سقط يعني ما دون ثمانين يوم ثمانين يوم فأقل لا يعتبر حمل وأمه ليست نفاس فهو الجنين لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ويرمى به في أي مكان أمه الدم الذي يخرج منها دم استحاضة تصلي مع وجوده ولا حرجه ما بين ثمانين إلى مئة قسمين يعني يسقط السقط يعني أكثر من ثمانين يوم وأقل من مئة يوم ينقسم إلى قسمين إما مخلق وإما غير مخلق مخلق بمعنى يعني عرفت يده أو رأسه أو رجله أو خط التخطيق فإذا كان هكذا فالحكم حكم أمه وليس الحكم له بمعنى أنه هو لا حكم له يرمى في أي مكان لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وأما أمه فتكون نفساء ما دام الدم معها أما إذا خرج من ثمانين إلى مئة غير مخطط غير مخلق وإنما لحمة مصمتة ما فيها تخطيط ولا فيها أثر شيء من الأعضاء فلا حكم له ولا حكم لأمه هو في أي مكان يدفن وأمه الدم الذي معها يكون دم استحارة ما بعد المئة العشرين يوم الحكم له والحكم لأمه أما الحكم له فيغسن ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعقعن ويدفن في مدافن المسلمين يعتبر يعني جنين كامل وأما الحكم لأمه فتكون نفساء وحكمها حكم النفساء آمل أن تكونوا قد فهمتم هذه الثلاث المسائل في هذه الألفور نعم ليس ولا عزاء مشكلة هو يعتبر هذا يعتبر طبعا العزاء اللي, اللي إنه يدعى لوالديه لكذا ولكذا ليس المراد أنها تحط سيوانات ويجمع الناس أصلا ما يحط سيوانات ذا لا للكبير ولا ليش ولا للصغير نعم وإلا فهو يعني أبدا يعتبر يأتي يوم القيامة كامل ويأتي باسمه حتى أبوه يسميه ويعق عنه نعم شفاعة إن شاء الله يعتبر من الشفاعة يعق عنه إذا يريد شفاعته إذا, إذا أراد أنه يشفع فيه يوم القيامة يعق عنه نعم إذا أراد أنه يشفع فيه يوم القيامة فيعق عنه نعم الذين يتوفون أولادهم وهم صغار نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا غفر لهما وقال ما من مسلمين يتوفى لهم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله الجنة وقال ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا حجابا لها من النار وفي الحديث هل قبضتم, هل قبضتم ابن عبدي قالوا نعم ألقبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم قال وماذا قال قالوا حمدك واسترجع قال ابن لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت الحمد والصحابي لما فقد هنفع سلم قال أين فلان قالوا مات ابنه فاستدعاه وقال ألا ترغب ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وهو يفتح لك قال هل هذا خاص به يا رسول الله قال لا بل عام للأمة كلها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا منكم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الله